من الله ما عمل الذين تقوى الذين هم محبون الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.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 وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الظلم وأنار به قلوبا عميا وهدى به من الضلال وأشهد أن, وأشهد أن الله لا إله غيره ولا رب سواه ولا إله معه هو قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء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 والتاريخ الناصع والحضارة المشرقة والمنهج القويم والشرعة المحتمة أصبحت في ذل الأمم وقد تداعت عليها الأمم يشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها قلنا أو من قلة النحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل لينزعلنا الله من قلوب عدوكم المهابة منكم ولا يخذفن في قلوبكم الوهن قلنا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت وفي رواية كراهية القتال وهو القائل صلى الله عليه وسلم إنما جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري إن هذا, إن هذا العالم الإسلامي بحضارته الثرة وقيمه الحية وثرواته الذاخرة فيه الفقر والجوع والحرمان والقتل والتشريد والذل والهوان والخور والعجز والعجز عن بناء المشروعات وعن صناعة الحضارة وعن اختراق الأمم وعن المحافظة على نفسها ولو أني تساعدت سؤالا مشروعا ماذا تفقد أمتنا الإسلامية إن حالها اليوم يذكرني بحال الأندلس في أيام غابرة وأذكر قصيدة أبي البقاء الرندي وهو يرث إجبيلي وما حولها بكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن سأت أزمانه وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شانه وللحوادث سلوان يهونها وما لما حل بالإسلام سلوان دهل جزيرة أمر لا عزاء له سوى له ضحد ونهدى سهلان على ديار من الإسلام خاضية قد اتفرت ولها بالكفر عمران حيث المساجد قد صارت كنائس ما فيهن إلا نواقيس وصلبان يا غافلا وله في الدهر موعظة إن كنت في سنة فالدهر يقضان أو غافلا مرحا يلهي موطنه أبعد حمص تغر المرض مر أوطان أو حاملين سيوف الهند مرهفة كأنها في ظلام النفع نيران أو, أو راكبين وراء البحر في دعاة لهم بأوطانهم عد وسلطان هل جاءكم نبأ من أهل أندلس فقد سرى بحديث القوم رخبان ولو رأيت بكاهم عند بيعهم عليهم من ثياب الذل ألوان ولو رأيت بكاهم عند بيعهم لهالك الأمر واستهوتك أحزان وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت كأنما هي ياقوت ومرجان يقودها العجل العلج للفحشاء مكرهة العين باكية والقلب حيران ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان ألا نفوس أبيات لها همم أم على الخير أنصار وأعوان يا من قوم بعد عزهم أحال حالهم كفر وطغيان لمثل هذا يذوب القلب من كبد إن كان في القلب إسلام وإيمان إن واقع الأمة تجسد هذه الأبيات وإن قيلت قبل مئات السنين ولا أقول أن التاريخ يعيد نفسه ولكن الذل والانكسار والانهزام النفسي بدأ في أمتنا سقطت الخلافة وغابت الوحدة السياسية الجامعة وأخصي كتاب الله عن منصة الحكم وهزمتنا الحضارة الغربية بمادية طاغية وعولمة مدمرة فأصبحت النفوس مستكينة وأصبحت القلوب ضعيفة وأصبحنا لا نهوى إلا السير في ذيل الأمم بعد أن كنا قادة وبالرغم من ذلك حصل في الأمة تشغزم وقطيعة وأدول وحروب فيما بينها وفوق ذلك كله غابة الهوية الصحيحة والإيمان العميق بالقيم والاطماع والانتباع الصادق للإسلام وإني لو تسألت مرة ثانية ماذا تفقد أمتنا الإسلامية إن أمتنا الإسلامية تفقد دينها وحسب لا تفقد غير الدين إنك لو تأملت الثروات المادية من المعادن المذخورة والأموال المنشورة الموجودة في أمتنا لهذاك الأمر العالم الإسلامي يحتوي على 70% في من احتياط النفط العالمي ويمتلك خمسة من الغاز الطبيعي العالمي ويملك 47% من اليورانيوم الذي هو مادة أساسية في في الأسلحة المشعة ويمتلك 60% من الحديد الموجود في العالم كله ويمتلك 65% من الثروات المائية ويمتلك 80% من الثروات الحيوانية و85% من فقراء العالم من العالم الإسلامي أيها الأمة إن العالم الإسلامي لا يفقد الثروات المادية ولكنه يفقد الثروات الفكرية والمقدرات الرجالية في نشرة في نشرة الدين والدفاع عنه والذود عن حياضه. إن العالم الإسلامي يفتقد العلم والتخطيط، يفتقد العقلية العقدية الرسالية التي تنطلق في تخطيطها وبرمجتها وصناعتها من منطلقات العقيدة. ومن منطلقات أنها أمة رسالية إن العالم الإسلامي يمتلك كل ذلك ماذا يفقد العالم الإسلامي؟ يفقد العالم الإسلامي ثرواته الفكرية وقيمه الثقافية وعقيدته الإيمانية وإلا وإن بهذه الثروات فقط من البترول والنفط والأموال والمغنيسيوم واليورانيوم والحديد والذهب لا استطاع العالم الإسلامي بهذه المقومات فقط أن يكون في مقدمة الدول ولكن أذكروا أمنية عمر بن الخطاب وما زلت أتمناها وكل مسلم يتمناها سأل أصحابه قال لهم تمنوا قال أحد الحاضرين أمنية صندوق مليء بجواهر أقسمها في سبيل الله قال الثاني أمنية واد مليء بخيول ليست للتجارة ولا الاستثمار. ولا السبق العالم إنما أجعلها وقفا في سبيل الله قال عمر رضي الله عنه أما أنا أمنيتي بيت متواضع مليء برجال من أمثال أبي عبيدة بن الجراح أفتح بهم الدنيا وأجوب بهم البقاع وأنصر بهم لا إله إلا الله نحن نفقد الأمنية العمرية نفقد الرجال كأمثال أبي عبيدة لما أرسل عمر بن العاص إلى عمر بن الخطاب يريد مددا قال له أريد مدد قوامه أربعة ألف مقاتل فأرسل إليه الزبير بن العوام قال أرسلت لك مددا قوامه ألف مقاتل إن الأمة تحتاج إلى أصحاب خناعات وإلى أصحاب دين ولذلك أجعل هذه القضية مقدمة للحديث عن مسألة شائكة. ومعقدة ومهمة إن العالم الإسلامي تخطفه التنصير ودخل فيه الأعادي وعبث بمقدراته الفكرية قبل المادية وتلاعب بقيمه قبل أن يتلاعب بنفطه وبتروله إن العالم الغربي ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم إن العالم الكافر يريد تدمير أمتنا والقرآن أخبرنا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا إن العالم الإسلامي تعرض لهجمات شريسة ليست إنزالات عسكرية كما في أفغانستان أو في العراق أو في أي دولة من الدول إنما هو إنزال فكري قبل الإنزال العسكري والآن العالم الإسلامي يعاني مشكلات كثيرة وسوف أقف في هذه المقدمة مع أكبر مشكلة دورنا في مرحلة السلام ما هو دورنا كأمة في مرحلة السلام الذي وقع الحديث عن السلام الذي وقع قبل يومين في نفاش في بعض مراحله أقول قضية السلام مؤقتة خاصة بعد أحداث الحاد عشر من سبتمبر وأصبحت الدول الإسلامية في مأزة ولذلك حاولت هذه الدول أن تحافظ على شيء وأن تتخلى على شيء ولكن الذي يجعل القضية معقدة أننا لا نجد تكيفا فقهيا للنصارى في ديارنا. هل هم أهل ذمة؟ لو كانوا أهل ذمة فإن احكام أهل الذمة في الإسلام والدين والشرع معروفة هل هم دولة أخرى بيننا وبينهم اتفاقية ومعاهدة؟ لا نقول ذلك لأنهم سيحكموننا من القصر الجمهوري ولهم من الوزارات والشؤون والتدبير. والامري ما لهم ومن ثروات شمالنا ما لهم مع ثروات الجنوب التي لهم هل هم أهل موادعة وعهد لا أجدهم أهل موادعة فأهل, فأهل الموادعة والعهد في شرعنا هم الذين أتينا ديارهم ومانعوا عن الإسلام وما قوينا على هزيمتهم نجعل بيننا وبينهم اتفاق على أن يحكموا بشرعتهم ونحكم بشرعتنا أما أن يكونوا في ظل دولة مسلمة وهم من رعاياها ومع خصوصيات لهم هذا لا أجد له تكييفا فقيا إلا أن أقول أنه ربما يكون من النوازل أو أن يكون من فقه الضرورة ولكن يتعامل معه باعتباره ليس هو الفقه الأصل إن إشكالنا كأمة منهزمة نفسيا قبل أن نكون منهزمون ماديا أن أننا نجعل فقه الضعف فقه أصيلة بمعنى إذا ضعفنا وقلنا يستثنوا من الشريعة ينبغي أن لا نبرر لهذا نقول استثنيناهم من الشريعة لضعفنا وعدم قدرتنا والمحافظتنا على عموم الإسلام أما أن يقال الدين الإسلام يستثني الأقليات من تطبيق الشريعة هذا حكم باطل لأنك جعلت حكم الفقه الضعف هو فقه تمكين قد تأتي أجيال قوية ومسلمة وفجاعة وعندها من الإمكانات ما عندها فتخضع النصارى فيعيشوا كأهل ذمة في ديارنا تحت أحكامنا يعط الجزية عيدا وهم صائرون وذلك ممتد حتى حتى القيامة وحتى يوم الدين ثم مع أن القضية معقدة وشائكة وصعبة والحرب مستنثفة أود أن أقول إياك والتفاؤل الكبير أو التجاؕ الشديد بعض الناس متفائل إلى حد بعيد بأن السلام قد وقع، وسبب هذا التفاؤل هو نظرة محددة أن تضع الحرب أوزارها، وأن ترا وأن تكف, وأن تكف أو أن وأن تكف الأيدي، وأن تحقن الدماء، وهي نظرة معتبرة، شرعا ولكن السلام يحوي مخاطر لا ينكرها مكابل في السلام من المخاطر العقدية والثقافية والقيمية والأخلاقية وإفراد ذلك على السلوك. والشارع والمجتمع والأمة ما لا ينكره أحد إذن ما هو المطلوب منا ما, ما هو دور أمتنا تجاه السلام القادم كيف نحول السلام لا أود أن أقول كيف نتعامل مع السلام أقول نتعامل مع مرحلة السلام لأني أود أن أؤكد مسألة مهمة إن السلم في الإسلام لا يعني النهاية إن السلم في الإسلام إذا كان في حالة ضعف يعني مزيد تخطيط ومزيد ترتيب للأوراق ومزيد قوة ومزيد ملعة إن, إن, إن الدولة الرسالية لا تخنع بمعنى إذا صالحت لا تقول خلص صالحنا وتكتفي ليس هذا دعوة إلى أن تنقض العهود والمواثيق لا إن شرع يأمر بأن نفي بالعهود والمواثيق أوفوا بالعهود يأ إن العهد كان مسؤوله ولكن ماذا في مرحلة السلام علينا أن نعد العدة وأن نقوي المجتمع وأن نزيد من العلم وأن نعتني بالتربية وأن نقوي النسيج وأن نفعل الأمور كثيرة لأن أم رسالية لا تستطيع أن تحدها الحدود ولا أن تمنعها الحواجز إنها تخترق الدول والمجتمعات لأن رسالتها جاءت بذلك أيها الأحبة ينبغي أن لا تحكموا على السلام الذي يجري في السودان بمعزل عن ما يجري في العالم بمعزل عن القرآن المؤلف الذي أنفته أمريكا الذي فيه صور محرفة وسموه الفرقان الحق زورا مكذبا وبهتانا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويعبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله من ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا إن أمريكا ألفت قرآن مع إسرائيل والله متم نوره والله يحفظ كتابه وقرآنه إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا لو حافظون وفيه صورة اسمها صورة الوصية وبالدول يعني خليكم مع اليهود والنصارى كويسين وما تشيلوا السلاح وما تفعلوا يريدون تجريد الأمة من خصائصها يريدون إفراء الأمة من محتواها يريدون هزيمة الأمة في كتابها وسوابتها لأن في القرآن سوابت لا يستطيع أحد على مر التاريخ والدهور والأزمان والدول والجماعات والأنظمة والطوائف الإسلامية وغير الإسلامية أن تبحو آثاره فآثاره باقية على مر التاريخ وعلى مر الأزمان إلى أن الله الأرض ومن عليها إلى أن ينزل عيسى عليه السلام فيكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير ويبسط الإسلام ويمسر العدل وتعم لا إله إلا الله والوحدانية العالم كله ويصلي عيسى بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة ويصلي خلف إمام المسلمين وحاكمهم يقتدي به وبه يأتم إن هذا يعني أن الصراع طويل وأنه ممتد لا تنظروا إلى ما يحصل في بلادنا وفي سوداننا من منظار ما, ما يحدث في السودان فقط إن هذه المنظومة عالمية الغرض منها محاربة الإسلام في كل مكان وإليك الأرقام والإحصاءات التي تتحدث عن التنصير في العالم وعن التنصير في السودان التصنيف في العالم يمتلك 26 مليون جهاز كمبيوتر و931 ألف، ويمتلك في كل سنة ينسخون ثمانية بلايين نسخة من الكتب. هذا هذا تنصيف في العالم. إن فيلم ألام المسيح الأخير الذي عرض في 1997 دولة وشاهده قرابة الاثنان وثلاثة مليار نسمة. فيهم مسلمون هذا الفيلم كلف مليارات الدولارات فيلم آلام المسيح إن النصرانية في العالم إذا تحدثت لكم عن منظمة واحدة وهي منظمة S.O.S وهي منظمة نصرانية تعمل في مجال تنصير الأطفال فقط تخصصها الأطفال اللقطاء والفقراء والذين لا آباء لهم تنصرهم مليا ميزانيتها في السنة خمسة مليار دولار خمسة مليار دولار هذا المبلغ الضخم جمع من ستة مليون موظف يقطع منهم من رواتبهم شهريا مبلغ من المال بطوعيتهم واختيارهم يذهب إلى منظمة SOS من أجل أن تنصر أبناء أبناء المسلمين في العالم شيء غريب هذه المنظمة لها 41 سنة امراة نمساوية تدفع 100 دولار مبلغ بسيط 100 دولار سنويا لهذه المنظمة على مدار 41 سنة لم تتخلف شهرا واحدا 41 سنة المله النمساوية بتدفع 100 دولار شهريا امرأة ألمانية دفعت لهذه المنظمة التنصيرية ثلاثة مليون دولار فاكمل في أوروبا دفعت لتنصير أطفال المسلمين ثلاثة مليون دولار السؤال الذي يطرح نفسه أين رجال الأعمال أين أصحاب الأموال أين الموظفون في السودان ستقول أنك محتاج وأنك أو النرات ضعيف وأن كذا إن الأمة التي لا يدفع أبناؤها ويقتطعون من رواتبهم لا تنتصر. إن إن إن جعل الدين هو مسؤولية الدولة لا لا يفي بما نريد. وينبغي أن نعلم في المرحلة القادمة الدولة لن تستطيع عن تحمي الدين لأن معها شركاء بمقابل نسبة تقريبا خمسين في المية معهم فيهم في الوزارات وفي السلطة ينبغي. أن يحمي مجتمع دينه، وأن تحمل الأمة نفسها، وأن نحمي عقيدتنا بأنفسنا، إن المرحلة القادمة، من مراحل السلام فيها من المخاطر ما فيها. هذه أرقام والإحصاءات المخيفة للتصنيف. هل تعلم أن المفرغون رسميا من أجل التنصيب يتحركون من إنجلترا وألمانيا وأمريكا وفرنسا والنرويج والدنمارك ست دول يتقاضون. سنوياً تمانية بلايين دولار، 8 بليون دولار هي نسريات ورواتب كل هذا التنصير ينصب على إفريقيا والعالم الإسلامي. لا يوجد مكان غير العالم الإسلامي. هل تعلم أنه في العام القاف الفائت وزع في أمريكا في في إفريقيا مليار إنجني؟ أيوه إخوة نحن في غفلة، ولكن حكمة الله الأموال ضخمة. والنتائج ضئيلة هذا اعترافهم بانفسهم. قالوا ما أنفقناه من الدولارات ضئيل النتيجة ضئيلة بالنسبة لما أنفقنا وهذا مصداق قوله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون الإسلام دين حي قوي في مبادئه قوي في قيمه قوي في اعتقاده لأنه قائم على الفطرة والوحدانية وبقية الأديان متهاوية متهالكة لأن أصابع البشر قد عبثت فيها وأيدي العابثين قد طالتها تحرفت فالله ثلاثة وذلك لا يستقيم والبشر يقدسون وذلك لا يستقيم والإنطباط بالله يوم في الأسبوع وذلك لا يستقيم أن ترتبط برب الأرض والسماوات يوم واحد في الأسبوع دور بترانيم وترتيلات ورقصات وتمايل إن الإسلام يحفظ نفسه أما التنصير في السودان أرقامه خطيرة ومخيفة جدا إذا كان النصارى عنده 142 مركز اجتماعي لتقديم الخدمات هذه منظمات تنصيرية ثرفة و113 مركز صحي ومستشفى ومستوصف عندهم ما يقارب ال660 مدرسة ومع حتى داخل السودان هل تستطيع أن تتصور هذه الأرقام السودان سودان فيه كب 16 كنيسة في شلدي أربعمية كنيسة داخل الخرطوم ألف وستمية كنيسة في أنحاء السودان غير جنوب السودان هذا في السودان المسلم أضف إلى ذلك ميزانيات المنظمات والآن جونجران جايب معاه أربعمية منظمات هتخش وتعمل داخل السودان باعتبارها منظمات هذا من مما هو مشروط عليه جايب معه أربعمية منظمات منظمة, منظمة الكتاب المقدس أنفقت في السودان 18 مليون دولار في سنة من السنوات لتنصير أبناء المسلمين هذا التنصير لو كان في الجنوب قلنا والله هذا حقه لهم الحق أن ينصروا في الجنوب أما أن يتم وسط المسلمين هذا هو المخيف والمغلق والمزعج جدا والإحصاءات التي بحثت عنها ولم أجدها عدد من تنصر من أبناء المسلمين فصار نصرانيا هذه أسمع عنها ولا أجد رقما محددا إن نسبة التوالد وهذا هو المخيف إن نسبة التوالد وسط القبائل النصرانية في السودان بنسبة 8 و 7 من 10% ونسبة التوالد وسط القبائل المسلمة في شرق السودان وغربه ووسطه وشماله 2 و 1 من 10% نسبة التوالد يخواننا بعد خمسة عشر سنة سوف تتغير البنية ديموغرافية الجرأة السكانية والاجتماعية في السودان وربما يحكمنا النصارى ليس بالبندقية ولا بالمعاهدات إنما بصناديق الاختيار إذا كانت نسبة طوالق وسط النصارى 9% في المية نحن 2% 2% كل في كل القبائل الموجودة في الشرق وفي الغرب المسلمين بتكاتلهم يعني الناس بيموتوا مسلمين. يا لها من مأساة عجيبة يا لها من يا لها من معادلات صعبة في سوداننا والله السودان يمر على مرحلة من الخطورة بمكان إذا كانت القبائل في الغرب والشمال والجنوب والأواصل تتوارد بربج 2% العش... والنصارى بنسبة 9% الفرق كبير والبون شاسع أيها الأحبة هذه الأرقام والإحصاءات الغرض منها التمهيد لمعرفة ما يحاك ضدنا في ديارنا أقول إن الواجب الأول في ظل في ظل مرحلة السلام للاستفادة للاستفادة منه كيف يستفيد الإسلام ويستفيد المسلمون من السلام هذا هو همي والله أنا ما ما عندي هم البترول والقروش وال... والناس ارتاحوا ده ما أهم الكتيب أين الإسلام في ظل السلام؟ أين الأمة المسلمة في ظل السلام؟ ثمانية مصنوبات وثمانية موجهات ينبغي أن نكون عليها في المرحلة القادمة وفي تقدير لو أننا استطعنا أن نقيل هذه الثماني موجهات أو الثماني مصنوبات أو, أو القليل منها ربما نستطيع أن نجعل عملية السلام خيرا وصالحا للإسلام والمسلمين الأمر الأول اجتماع الكلمة ووحدة الصف بعيدا عن الاستقطاب السياسي إذا دخلت الأطراف السياسية من أجل تكبير الكم وتوسيع الرقعة وزيادة الأعداد لا تتم وحدة إسلامية نريد اجتماع كلمة ووحدة صف في ظل الظروف الراهنة الصعبة بعيدا عن الاستقطاب السياسي واحد اثنين تقوية النسيج الاجتماعي والاهتمام بالأسرة والطفل وتقوية وتحصين الأمة قيميا وذلك يحتاج إلى دعوة كبيرة وإلى بدل كل الجهود في الدعوة والتجمعات وتحصين الشباب والكتب والمنشورات مش المنشورات السياسية الشباب ما بزر يعمل لي مشكلة بعد الخطبة يقول دارين تطنع منشورات في ظل السلام هذه منشورات تعرف الأجيال بدينهم تتحدث عن الإسلام عن محاسنه بلهجات ولغات مختلفة هل تعلم فيلم آلام المسيح ترجم إلى 241 لهجة والآن يريدون زيادة مية لغة ولهجة غير الأولى يعني حيكون آلام المسيح نشر في العالم ب341 لغة ولهجة لذلك لا بد من تقوية النسيج الاجتماعي والتركيز على الأسرة والتماسك ويلعب الدور في هذه المسألة الأباء والأمهات والعلماء والمفكرون ثالثا الاستفادة من الثغرات الموجودة في اتفاقية السلام وأول هذه الثغرات الدعوة في الجنوب من يحول بيننا وبين الدعوة في الجنوب وضعت الحرب أو نريد أن نحمي رحالنا ونذهب إلى الجنوب وندعو أبناء الجنوب إلى الإسلام فهذا متاح ينبغي أن يكون متاحا وينبغي أن تستفيد الدولة من أن تجعل هذا قانونا وإذا منع من ما إذا منع شخص ينبغي أن تقف الدولة في هذا موقفا والثغرة الثانية السرية من الحريات مساحة الحريات التي سوف تعدي، ينبغي أن نخرج إلى الميادين أن نخرج إلى الاستاد أن نخرج إلى الشوارع لا نتهم أحد ولا نطعن في أحد ولا نسيء إلى أحد ولكن ندعو الشباب إلى ديننا ندعوهم إلى الاستقامة ندعوهم إلى ترك المنكرات ندعو البنات إلى الحجاب ندعوهم هم إلى الإسلام وجادلوا ولا تجادلوا أهلا الكتاب إلا بالتي هي أحسن هذا الرابع خامسا لا مكان في مرحلة السلام لأنصاف الرجال المرحلة للرجال ولا مكان لشباب يلهو ويرقص ويضيع ويتيه وأنا أتوقع عود وأوبة كبيرا من الشباب وصحوة كبيرة وعودة إلى المساجد ورب ضارة نافعة أيها الشباب يراد بذلكم الكيب ويراد بإسلامكم المح ليس عن طريق السلاح إنما عن طريق أن تكون أنت نعمل من وعامل الهدم وأداة من أداة التخريب فإياك أن تكون أداة لغيرك إياك أن تضيع زمنا في الملاهي والمراقص وعلى ضفاف النيل، إياك أن تضيع زمنا أمام الفضائيات احفظ عقلك واحفظ قلبك واحفظ ذكرك واحفظ وجدانك للأمة نحن نريدك أيها الشباب فلا مكان للشباب ولذلك هذا دور الشباب فقط أن يقلع الشباب التائه والذي يرتكب المحرمات عن المحرمات والشباب المستقيم الذي أتى المساجب دوره قادم سادسا إن مما ينبغي أن يستفاد منه العلم والتخطيط والاعتناء بذلك أيها الأحبة الشباب ينبغي أن يتوجه إلى العلوم النافعة وأن لا يضيع الزمن إن الحرب التي بيننا وبين أمريكا حرب معمل وحرب علم قبل أن تكون حرب عسكرية أو حرب ثقافية أيها الأحبة إن أمريكا تنفق على البحث العلمي 45% من الميزانية العامة 45% من الميزانية نص الميزانية علم السودان ينفق على البحث العلمي 13% من الميزانية واحد صحيح ما تامل وأمريكا تنفق 45% مصر تنفق على البحث العلمي 7 من 10% أندونوسيا تنفق 2 من 10% أمريكا تنفق 45% من الميزانية ينبغي في المرحلة القادمة أن نعتني بالعلوم وأن نعتني بالفكر وأن نعتني بالتخطير هذا سادسا سادسا إن مما ينبغي أن يكون في المرحلة القادمة التخطيط الدعوة ووضع المناهج المناسبة لدعوة غير المسلمين معرفة اللهجات والنفسيات والقبائل والمذاهب وينبغي أن نكرس من دعوة غير المسلمين في المرحلة القادمة وهذا يحتاج إلى منهج يوضع وإلى علم يرتب له وإلى عقول تفكر أيها الأحبة أسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يعلي بقوته وقهره هذا الدين إنه ولو ذلك والقادر عليه وصلى الله عليه وسلم مبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الموجه الثامن والأخير لا بد من إعلاء قيم التطحية والبذل والعطاء إن بعض الناس يستقل فقرض عفاء المسلمين ليبث باطلاً، فإن أغنياء المسلمين ليحدث التوازن ويُعادل المسألة، ينبغي أن يكون فينا المرأة التي تعطي راتب شهري مقطع منها من أجل أن يعز الدين وأن تنشر كلمة الله، ينبغي أن يكون فيها أن يكون فينا الموظفون الذين يتمعوا ويقتطعوا راتبا من أجل. أن يجعلوه في مايو أو في أطراف العاصمة أو في الدنج حيث معركة كبيرة معركة ليست ظاهرة للإعلام معركة القيم معركة الأنبخيتة في مستشوى الفناء الولادة في الدنج ومعركة المسلمين الذين هم معهم من التعب والشقاء والحرمان والله ذهبت إلى المنطقة في جبال النوبة وجدت مرأة مرأة عارية كما ولدتها أمها إلا من جلدة تضعها على سوأتها في إذن ينتجلن ماء بالقرب منها امرأة تلبس الحجاب الشرع الكامل حتى النقاب مغطي عمل وشها وجوانتيات ولابس عباية وخيمة سبحان الله ما هذا الفرق فعلمت لما سألت أن في هذه القرية ثلاثة ألف وثنين ثم ألف مسلم ونحو خمسمية نصران والمعركة قائمة بين هؤلاء أيها الإخوة إن هذه القضية قضية صعبة أين البذل والعطاء مرحلة السلام تحتاج إلى إنفاء عن المشروعات تحتاج إلى استفزاز وإخراج مكنون قيم الخير الموجودة في شعبنا طرحنا مشروع المظلات يوم الجمعة فجاء يوم الجمعة بعد صلاة العشاء رجل وقف عند الباب وناداني وأخبرني أنه مجاول وأن أحد المصلين قد تكفل ببناء المظلة بكاملها من أولها إلى آخرها وهي قد برد وسوف يقوم بتكيفها وبوضع مبردات الماء فيها. وهو يفعل هذا لروح أبيه ويطلب منا أول الأب أن يعلن عن اسمه ولكن قال أدعو الله لأبي فالله يعرفه ويعرفني وقولوا اللهم ارحبوا في قبره ويوسته الرحمة والله لقد عجبت لهذا البر العجيب هذا الشعب فيه قيم يمكن أن يقتطع أجزل قتل الدين من والله أنا متأكد في ناس يبيته جعانين ويدن مرتب دل الدين لكن لا يثقون إلى جهة يمكن أن تجعل هذا المرتب فعلا مشروع لدعم الإسلام والمسلمين ينبغي أن نقارل بين امرأة ألمانية وامرأة في الكاميرون عمره ثلاث سنة وجدها أحد الدعاء في الكاميرون واقف جدا من لا سليبس الأفارقة ومعاها نصوان مصابين بالجذام، عندهم مرض الجزام واقف معاهم استقرب قالتا شو دا مرأة خواجية والناس زنوج قالوا هم تشنو قالوا هذه امرأة من النرويج عمرها ثلاثين سنة أو واحد وثلاثين سنة اجت من النرويج وتعلمت لغة هؤلاء الاهالي من اجل ان تبلغهم رسالة بافلة من اجل ان تدخلهم في النصرانية أين أبناء المسلمين أين أنشطتنا أين عطاؤنا أيها الإخوة ينبغي أن نبكي إلا على أنفسنا المرحلة القادمة مرحلة حرجة تحتاج إلى عطاء و... وآخر والحمد لله قد تكفل ببناء المظلة الثانية وبدأ فيها والله لقد قد عجبت لهذا الشعب والبارحة أرسلت إلي امرأة مبلغ من المال كبير ملفوف في كيس لا تريد أن تفصح عن اسمها قالت أدخلوه في المظلة قلت لها المظلات قد انتهت عندنا مشروع تكييف المسجد لو أردت قلت لزولة داني قروش لو أردت أعيدي إلينا المال وإن لم تريدي الله يتقبل منك والآن نطرح مشروع تكييف المسجد كأدنى مشروع للاختبار أدنى مشروع ذو الدين لتكيف المسجد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 لصعدت إليهم بهذا الإسلام قال لو أعلم أنه في الثرية النجوم في ناس أنا أطلع باللغة الدين وكان هارون الرشيد ينظر إلى السحاب يخاطبه خائلا امطري حيث شئت فإن خراجك سوف يحمل إلينا وخارج عقبا المنافق يريد فتح شمال إفريقيا يقود الجيوش وخلد ذلك إقبال في رأية مشهورة لم تنسى إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذفنا كنا نقدم للصيوف صدورنا لم نقش يوم غاشما جبارا فكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولها الأزهار قم يا بلال وعد نشيدك للورا للعالمين وسجل الإنذار ودع التماثيل التي قد صورت جزدا ومزق عبدها الخوارة دخل عقبة وبلغ القيروان فإذا هي غابة غابة فيها الوحوش قال أبو نعيم الأصفهاني في الحلية نزل عقبة بن عامر من على فرسه ومعه ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم ماتوا في آخر عهدهم فضلوا تلتاشر تلتاشر صحابي بس والتلتاشر فضلوا ما قالوا خلاص نحن زمان الرسول تقبل مننا وقاتلنا معاه ومشينا معاه وحضرنا معاه كفاء الله دخلنا لا بعد مارجيني جاهدوا في الدين مارجيني في سبيل الله تلتاشر ناداهم قال اين اصحاب محمد قال لقاهم في مؤخرة الجيش ما جايرين يكونوا قوات اتوا الى المقدمة اوقفهم صف تلتاشر واوقف الجنود بعدهم صفوف ووقفوا امامهم وخاطب الوحوش قال يا عيّتها الوحوش الضارية والسباع الكاسرة هذه وجوه أصحاب محمد جئنا بلا إله إلا الله صادقين الله بيننا وبينكم قال الجنود رأينا الوحوش تحمل صغارها وتولي هاربة وتفسح الطريق وفي محل الغابة وضع أقبى بن نافع القيروان وبنى المسجد وصلى فيه وصلى وركع فيه ثلاثة عشر من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وبلغ عخبا من نافع المحيط الأطلطي وغاصط قوائم فرسه في المحيط وتحدث في الأفق الرحل الفسيح داوية مجلجلة عبارات قوية خائلا لو أعلموا أن خلف هذا البحر بلاد لخطها في سبيلك فاشهد ربي نحن أمة خلقنا أمة متوثبة خلقنا أمة رسالية فإيانا أن نخنع وعيد وبسرعة الثمانية ملامح والثمانية مطلوبات والثمانية موجهات لمرحلة السلام اجتماع الكلمة ووحدة الصف تقوية النسيج الاجتماعي وتحصين الأمة قيميا الاستفادة من ثغرات السلام دعوة غير المسلمين في بلادهم واستفادة من الحريات المتاحة رابعا الاستفادة من ثغرات السلام في تطبيق الشريعة الإسلامية وأود أن أقول هنا كلمة أيها الإخوة الغرب كان كلما أردنا أن نطبق الشريعة قام وأرد أن يجعلنا في الدول الرائية الإرهاب والآن باتفاق سوف يطبق الإسلام وتطبق الشريعة ولكن أقول الشريعة بمفهومها الواسع تصحيح العقيدة واستمرار العبادة وحسن المعاملة والأخلاق وإقامة الحدود والجنايات الشريعة بمفهومها الواسع الآن ينبغي أن تطبق وأنا أحمّل الحكومة مسؤولية. الآن كم ما طبّق الإسلام على المسلمين في الشمال بعد حكومة الشيشلطة. الآن الكفار وقعوا لهم قالوا أن طبّقوه على المسلمين في العاصمة. ثاني بعده أن نشوف ما في حجة ثاني. الآن العذر جاء انتهى مش قال طبّقوه في المسلمين في العاصمة أحيانًا العرمان جواها ولا ما جواها من خالد بعدين شنو كذا يقولون لما جوا في العاصمة إذا حيّشون مسلمين اللي كفار دي بعد ذلك هردى حكومة تكون جادة لأبعد الحدود كان جثعت يد ما يقولوا ليه موقع عليه رجع مزاني مالكو كافر ده ده مسلم زينا ماله مالكو ميت في أخواننا ينبغي أن نستفيد من هذه المسألة بمعنى ما في حاجة اسمها الغرب حيجيب ضدنا الغرب حذر والتوقيع النهائي في واشنطن شنو. الشريعة تطبق في الشمال الشريعة بمفهومها الكامل بالعقيدة والعبادة والأخلاق والعدل وبسطه والقيم والتكافل كل شيء شرعي بما فيها الحدود تطبق ينبغي أن يستفاد من هذه المسألة لابد من إنهاء حالة الانشطار الولائية القابعة في نفوسنا بين النظم والأحزاب السياسية وبين الولاء لديننا وشرعنا كفاية تنتهي حالة الانشطار الولائية ينبغي أن يكون ولا أنا لله ولاءنا لله بعد شريعة قام علانية تقام بعد الشريعة عالميته مش تقول تستثنو غير المسلمين أهسس لناهم المسلمين دي رأيك وفوش له تطبق على الشريعة على ما يطبق ينبغي أن تستفاد يستفاد من هذه البيسئية وأنا أرى أن الحكومة ينبغي أن تعض بالنواجز تمسك في الموضوع ده، تقيم الشريعة وليس الأمر أن تقطع الأيدي أيها الإخوة ولا أن يرجى الزاني فقط للقتل ولكن الأمر تطهير المجتمع ومحاربة الفساد بكل أنواعه وأشكاله وينبغي أن تقام الحزبة المبرجات دين مصريات أهنا إحنا في شريعتنا ما رخلوا نمشوا كذي من من من بكرة دي حصل توقيع يمسكون طوال النعوم، الأفسات ضيق، والأفسات مشرد بالتحيد، والأفسات البناطين، والأفسات الكاشف دين كان فيش في ذول بديف تحجمه بالشريعة مالكو شريعتنا كده هون ده افتح لهم وريهم وقول لهم دينا ينبغي الاستفادة من هذه الجزئية خامسا لا مكان لشباب تائه في ملاهي ومراقص ينبغي أن يكون الشباب جاد سالسا لابد من الاعتناء بالعلم والتربية والمناهج وتصحيح الأمر والاعتناء بالعلم الأكاديمي والعلم المادي وسط الشباب ثم لابد من الاعتناء بدعوة وتكثيف الجهود في دعوة غير المسلمين بوضع المناهج الصحيحة المناسبة وأخيرا لا بد من إعلاء قيم البذل والعطاء والجهاد والتضحية في المرحلة القادمة أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا مولانا ويا سيدنا اللهم حفف إلينا الإيمان وزينهم في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما ولا مفروض من رحمتك يا أرحم الراحم لهذه الأمة أمر رجد يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر ويحكم فيها الشرع الحكيم يا رب العالمين اللهم اصلح امتنا وولاة امورنا اللهم هي لهم البطانة الصالحة اللهم قدهم اليك ليقود الناس اليك يا رب العالمين اللهم وفقهم للحكم بشرعك وبكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وصدى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم واقم الصلاة